قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علي حكي ام حسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجَ والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أين يعمروا مساجد الله شاهدين على شاهدين على أنفسهم بالكفر اولائك خابت اعمالهم وفي النار, وفي النار هم خالدون انما يامر مساجد الله من امن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين جعلتم سقاية الحج وعماره المسجد الحرام كمن آمن كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدن قوما الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك ta <laughs> aa